لا تشوش حاجة لا تشوش حاجة جمعة جمعة على رص وصول. هم هم الناس. هم هم الناس. هم هم الناس. هم هم الناس. هم هم الناس. هم احنا مفيش <تصفيق> كله في <تصفيق> مكان واحد مفيش <تصفيق> راحه في الخارج وعارف حفله عايز البلد هذه البلد كلهم جايين اقعدوا نحترم الناس دي عايزين في الاحياء ولا ايه اي شفت البلد يلا and the faithful of the answer Hmm بقى. بقى. عمل لا أمشي ده هو عار. أنا ما أصير أنا. أنا بس أدور عليه. ما كنت أفعلش كله وعد. بس تمام اللي شاء الله. يا كل يا يا ترى انت اللي أقوى، أقوى، أقوى، definitely <laughs> yeah <laughs> <laughs> Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. وَاذَا تَرَى النَّاسَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ هُمْ يَبْغُونَ هما <تصفيق> الله درجه حاجه كويس والله الو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 وما الامام محمد اقعد 10 ايه النور وكان هو هو يا عم بلم the <laughs> one